فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا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 124-فبشرهم بعذاب أليم 125-إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون